وما كان الله ليبيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد للا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلِّ وَجْهَكُمْ شَطْرَ وَإِنَّ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَن لَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ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 ومن حيث قرّجت فأول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فأول نوجكم شطره ليلا ليلا يكون للناس عليكم حجة للذي نظلهم منهم فلا تخشواهم وخشوني ولئتم من يمت عليكم ولا تهتدون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 فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل ولكن لا تشعرون ولنبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ولقصم من الأموال والأفوس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وَمَنْ تَطَوَّعْ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلَّهِ فِي الْكِتَابِ أُلَاءِكَ أُلَاءِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْلَّاعِنُونَ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 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء احيا به الارض بعد موتها وبد فيها من كل دابه وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء وارض لايات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله امدادا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 يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلاله طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مضلين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون واذا قيل لهم اتبعوا ما نزل قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو كان آبؤهم لا يعقلون شيء أو ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا إلا دعاء ونداء صم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 ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب لليم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 أجاهكم قبلا المشرق والمغرب ولكن ولكن البر منا من بالله واليوم لا خير والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وآت المال على حبه ذو القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل وَبَنَّ السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَّعَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَائِعِ وَحِينَ الْبَأْسِ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 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيلا الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فَمَنْقَافَ مِنْ مُصِيمٍ جَنَّ فَنَوِذْ مَنْ فَأَصْوَحَ بِيَلَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ بِيُنْقَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط لبيض من الخيط لسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم معاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا وتدلوا بها إلى الحكّم لتأكلوا فرقة لتأكلوا فرقة من أموال الناس بلذم وأن أنتم تعلمون، أسألونك عن لهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأمتى البيوت من ظهورها، ولكن ولكن البر من التقاوات البيوت من أبوابها والتق الله لعلكم تفلحون.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 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وأعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهنك وأحسنوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا به أذى من رأسه ففديه ففديه من صيام او صدقه او نسك فاذا جاء فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى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 الحج وشره معلومات فمن فرض فيهن الحج ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلون من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقوني يا اولي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 ما أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فذكر الله كذكركم وأباكم أو شد ذكر فمن الناس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 والله سريع الحساب